احلا لي ولي والغيرك ولي علي علي ما يحل لي غيرك ولي ابغى فجرك ما طلع مو صواحي ابغى فجرك ما طلع مو صواحي <تصف> انت حبيب الاولي وآخري ابغى فجرك ما طلع مو صواحي ما يحل ولي والغيرك ولي علي علي, علي ما يحل قال لك مني حبك يا أجمل ما بها حمص يا علي قلب الهدايا فضلك أشرف مقام جلدت نور الإمام ولن بسقدر ع السلام بتتسقطت السجد يولفيك ويلي تكسر علي علي يب فجرك ما طلع مصباحي غير ما طلع مصباحه يا خي هو لي وروحي النشر والتوزيع مؤسسه بنت الهدى الاسلاميه باداره علي ابغي فجرك ما طلع حمو صفاحي ابغي فجرك ما طلع حمو صفاحي حيض مولدك يا علي حذر شاحة نوار العلم وشبنا للعدي لبشاير صرت راحين بجسم وانت نوء اسمك يا علي واش رف اسم نبق الله انت وانت نونة والخدم هي بعلمي ولي ولي جوها حكمي طلعوا <تصفيق> من ما طلع وصباحي طلعتي بالاولي فجرك ما طلع وصباحي ما ريح علي ولا الغالك ولا قلبي ما يريح لا فجرك ما طلع وصباحي تبغي فجرك ما طلع وصباحي قداز يا علي قتل ولي الضمير الكون كله ببيع عدلك يمتلي عن يقين وعن ارغاد لك يشهد والمغار نور وجهك يا علي اولك امو صباحي فجرك ما طلع مو صباحي يا حبيبي الاولي والراقي ابو فجرك ما طلع مو ما يحل ولي ولا الغاوي ولا علي, علي ما يحل غيرك ما لي فجرك ما طلعه مصباحي افقع فجرك ما طلعه مصباحي يا علي يا اسد مثلك امنا حاربنا القويم الشجاعة والفصاحة والبلاغة والنعيم وحوارك لك السمنك ويا صراط المستقيم ما يعرفك انت حيد اربسنا بينا والكريم ما يعرفك انت حيد اربسنا بينا والكريم انت لغدار ولي ولي وانت لبهار علي علي انت لوقت ولي فجرك ما طلع مصباحي ابوى ووي ووي فجرك ما طلع مصباحي وعحمد الزيدي الإشراف العام حسام الموالي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع وهذا السعيد وبصوت الرديد الحسيني المل سلوان الناصبي المنتهج فهرس الزياد النشر والتوزيع مؤسسة بنت الهدى الإسلامية بإدارة رامح سيان صحا